والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين إنا فتحنا لك فتحا مبينا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 زَلَّ السَّكِيرَةُ فِي غَفْلَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا هُمَّانًا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ليدخل المؤمنون والمؤمنات جنات نعت تجري من تحتها الانهار خالدين فيها و... ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُنَافِقِينَ نِعْمَ بِنَا اللَّهُ أَنْ نِعْمَ اللَّهُ وَالنَّسْوَءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السوء وَغَضِيبَ اللهَّهُ عَلَيهِم وَلَعَلََم وَعَدْدَ لَهُم جَهَن مَا وَسَ ثْنصيرَ وَلَِّا يجُنودُ السَّمواتِ وَالْغَرض وَكَانَ اللهَّهُ عَززًا حَكمَا إِا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 الله يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَلَن نَّكْذِبَ فَإِنَّ مَا يَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ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 قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرب أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظلنتم أن قالب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما دورا ومن لم يؤمن ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سغيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا هُنَا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيما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 قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ يَنبَأُكُمْ بِشَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَمْ تَسْلِمُونَ فَإِن تَطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعما حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأذنار ومن تود لا ييعذذب معذااب أليما